علي يا علي علي يا علي ادريكني يا يا علي يا علي يا يا يا, علي علي يا, علي يا, علي يا علي Ja Ali, Ja Ali Ja Ali, Ja Ali, Ja Ali, Ja Ali Nure l'hedaïe, w'khair قائد علي صامد علي خوض الشداد علي اسمه وعلي علمه أمزل الفرد الصماد علي ثوره وعلي جمرة بالحريبة مالانات علي قبله وعلي لجلة صارت الكعبة مهاج علي علي علي علي علي علي دربك مسدد اسمك مخلد دربك مسدد واسمك مخلد علي علي علي علي بحر الفضايل حاز المنازل وش ما أواصل لا ما أوفي في فضله يشهاد الله محمد وفكرة المخلد ما يحوي وصفي أصرخ إذا جار الزمان بالمحال يا علي ادركني يا أبا الحسن يا الوطان حبك بدلالي سكن كالركان يا علي لون بذكرك يطمئن ما يوين يا علي يا علي Ali Ali bab al madina wa hami nabina bab al Ali Ali Ali علي من هج علت الهج بسمك املك السما اللي وعلي جاله علي بد تر علي سجده على خده للعلي دمع علي غير وعلي غير من كفول فاطمه علي علي علي علي علي علي حبك عبادة وقربك سعادة حبك عبادة وقربك سعادة علي علي علي, علي الهادي انت اسلامة صنت اسمه رفعت وصنت الامانة انت الرسالة وصيف العذالة ونبع البسالة يا ملتجانة يمكسر أصمام الكفر يا الطهور يا علي بضلج الخير البشر بالعمور يا علي يوم المبيت انت الزخور في بدور يا علي بسيفك الدين انتصار وانتشار يا علي علي علي علي علي Shams al-diyanah ta'zna wa himana shams علي حجه وعلي ملجأ الملتجين علي ناصر علي حاضر سيف للمعاندين علي عالي وعلي ما لي غيره من علي يحضر علي اجهر امير المؤمنين نور الهدا خير البرايا نور الهدايا خير البرايا علي علي علي علي ما خلي حبك وما خلي دربك اقبلني عبدك يا ابو اليمه في قلبي هايه حبك ملازم بل ني خادم واشرفها خدمه يا منور عقول الامام بالعلم يا يا من مرحبا راس جسام ونهزال امرنا وقدان